وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ شَيْئًا قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى هُدًى وَنُورًا مِن رَّبِّهِ تجعلونه قراطيس تبجونها وتخفون كثيرا وعلنتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُولِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَيْرًا حَقًّا وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَد جِئْتُمْ هُنَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَلَوْنَاكُمْ وَرَاءَ أَظْهُرُكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شِقَاقًا أَفَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا عَنكُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَا يَسْتَطِيعُ بَيْنَكُمْ وَلَا عَنكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ